الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أن لا إله إلا الله أشهد ألا الله.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 خي على الصلاة خي على خي على الفلاق